أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد in you قوم احقوا ض ض حق كل علل وارض يا انا والناس صعوبه بلته بيدي مبوبوا بقوم كنت أروى ورث أسعاد الأيام وجدت أروى ورث أسعاد الأيام فسعاد الأيام محمد Al-Fatihah <laughs>